بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرجناها وانزلنا الناس آمنين بيننا وانزلنا الناس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 وَمَن يَزْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَعَذَابُهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَن يَزْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأُولَئِكَ عَذَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لِنَسْأَلَنَّ دَامِضَكَ وَأَصْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ وَسِيعٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجًا مِّنْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويجرؤ عن العباد ان تَسْنَدَ أَمْرَ عِشَاهَا بِاللَّهِ إِنَّمَا مِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْنَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةٌ وَأَمْنٌ الذي اللَّهَ يَصْنَعُ لِلنَّاسِ عِصْبَةً إِنَّكُمْ لَا تَحْسَبُونَ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكَوْنِهِ إِنَّكَ اكْتَسَبْتَ مِنَ, من الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّكَ بِرُحْمٍ مِنْهُمْ لَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلاَ اسْتَمَعْتُمْ وَالنَّاسُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ لَأَنْقُصَهُ الْخَيْرَ وَقَالُوا وَأَنَّ هَذَا اسْمِي لَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتِ بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ مُلْزَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و رحمته تبنا في لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إِنَّ رَبَّنَا أَمْرُهُ لَثَمِينٌ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَن نَّفْعَلَ بِهِ علم وَيَقُولُونَ نَجِئْتُ أَقْوَالُكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَمْنًا وَتَحْسَبُونَهُ مَغْرًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَئِنْ سَمِعْتُمُ قَوْلَ الْمُنْقِذِ وكم لنا انك تكلم بهذا صبحانا صبحانك هذا بالثالم العبيد يعذكم يوم ان تعذوا لسيدي ابدا انتم إن مؤمنين ويلكم يَوْمَئِذٍ لَّسْمِعَ وَالَّذِينَ عَلِيمُونَ حَكِيمِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ انما عذاب الالم كيد يوم الاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم يا ا لمن الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وَلَهُ لَا تَذِلُّونَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ من أَحَدٌ أَبَدًا مَا زَكَا مِنْكُمْ من أَحَدٌ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يذكي مَنْ يَشَاءُ يَتَقَبَّلُ الا يسرقن فضل منكم والسعه ان يمسون ان يوردوا المسافين والمهجرين لتمسد بالله وليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم اللهم وقور رحيم ان الذين يرمون المفطنات الراسلات المؤمنات عره ويمسكن في الدنيا والاخره لهم عذاب العظيم يَوْمَ نَفْشِي مَوَارِدَهُمُ الْأَكْنَهِرُ وَأَجِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ وَزِنَ اللهُ لَهُمْ جِيلَهُمُ الصِّبَاحَ وَأَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ الْحَقُّ الْمُدِينُ أَلَيْسَ حَبِيبَتِي صَدِيقِي مَا الْخَبِيثُ مِنَ الْخَبِيثَاتِ وَطِبَ الْبِدَأُ وَطِيبُونَ يَرَوْنَ مَن لَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّنْصِرَةٌ وَلَكُمْ كَرِيم يا يَخُولُ بُيُوتًا وَيَرْجِعُكُمْ حَتَّى تَسْكُنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا يَالِفِرْقِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَذْكُرُوا فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حَجًّا إِنْ لَمْ يُؤْمِنَنَّ لَكُمْ وإِن تُرِدُوا مُرْجِعُ فَرْجِعُوا وَأَذْكَا لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَنْ تَنَالُوا جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَن تُدْخَلُوا بِكُمُ الْيَوْمَ الْمَسْكُونُ فِيهَا مَتَاعٌ لَق وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۚ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَرْفَعُوا مِن أَدْبَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا خُجُبَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَطْهَرُ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خبير بِمَا يَصْنَعُونَ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 لا يبدين دينهم الا بعبوديتهم او ابائين ان او ابائهم او ابائهم او ابائهم او ابائهم او اخوانهم او اخواننا او بني اخوانهم او بني اقواتهم او نسائهم او نسائهم وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُمْ لَا أَتَأْبَعُونَ أَوْ التَّابِعِينَ أَوْ التَّابِعِينَ وَلَيْسَ لَهُنَّ إِلَّا الْبَيِّنَةُ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ قِسْمٌ مِّمَّا يَظْهَرُونَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُؤْمِنُوا لَمَا لَا يُصِيبُنَّ مِنْ زِينَةٍ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنزِلَ آيَاتٍ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۖ وَلَا يَنصُرُنَا مَن يُشْرِكُ بِكَ ۖ وَلَا الْمُسْتَغِيثِينَ ۖ وَلَيَسْتَعْجِزَنَّ النَّبِيِّنَ لَا يَجِدُونَ مُنْكَحًا حَتَّى يُؤْنِسَهُمُ اللَّهُ من والذين يتدسرون الكتاب مما ملكت ايمانكم ففكاتوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم دينهم لله لا لله ولا سترك فسات ثم على الجراء غمد متحصن لتبدو عرض الحياه الدنيا ومن يكلم من فإنه الله من بعد إكرامه غفور رحيم وَقَدْ أَنزَلَ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مّن ضَلَّ قَصَصًا وَمَا تَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ نَسْأَلُهُ أَنْ يَمْشِكَاتَ فِيهَا مَحْبَا الْمَحْبَا فِي جَادَهُ عَبْدُ جَادَتُهُ أَمْ إِنَّهَا كَوْكَبٌ ذُرِّيٌّ قَدْ يَقْضِرُ نَجْرَةٌ مُبَارَكَةٌ زَيْتُونَةٌ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَحْنَ نُورٌ عَلَانِي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 يُذِخُ لَهُ فِيهَا يُتَأَبَّكُ لَهُ فِيهَا بِالذُلِّ وَالآخَان إِجَالُ اللَّاتِ مِن تَجَاوُزُ وَلَا دَيْنٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وإقام الصلاة وإقام الصلاة تَخَافُونَ يَوْمًا تَخَافُونَ يَوْمًا سَتَقَلَّبُ فِيهِ نُقُلُوهُ وَالْأَمْثَالُ إِنْ يَذْيِقُوا عُقُوبَةَ اللَّهِ أَخْتَلَّ مَا عملوا والله يوزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراض بينيع ثي يحسبون انما سائل اذا جاء ام لم يجد شيئا سائل اذا جاء ام لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أَوْ كَأَنَّ لَنَا فِي دُخْنِ اللُّجِّ يَوْشَاهُ مَوْجًا مِنَ الصَّوْتِ مَوْجٌ مِنَ الصَّوْتِ يَفحَابُ ولومات بعض ما فوق بعض اذا اخرج يد لم يكبرها ومن ان يجعل الله له نورا فبالمن أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْعَ عَلَى مَقَامَتِهِ وَتَسْبِيحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَإِنَّ يُسْرِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ النَّصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا وَمَا يَعْلَمُهُمْ كَمَا سَتَرَى الْوَبَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا مِنْ دَرَجٍ فَيُصِيبُ به من يشاء فَيَصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يطْلُبُهُ وَامُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ فِي الْمَدَارِجِ مِن مَّاءٍ فَمِنْهُ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ lokoni اللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَقَمْنَاهُ لَا يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ من بَعْدَ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَّ وَبَيْنَهُمْ إِذَا خَرِيقٌ مِنْهُمْ مُخْرِجُونَ وَإِنْ مِنْكُمْ لَهُنَّ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْنَا مُذْعِنِينَ أَفِي صُدُورِهِمْ نَارٌ أَمْ كِتَابٌ ان يقاتلون ان يخيف الله عليهم ورسول بل اولئك هم العالمون ان لما كان قل المؤمنين اذا دعوا الى الله وَيُرْسِلُ رَسُولَهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَأَن يُقُولَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِالْحَقِّ وَأَنَا كَانَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَقَرُّنَّ وَاَن تُنِنَّ نَارُهَا الله اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَضِيعُ اللَّهَ وَأَقِيرُ وَسُون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِ ايكم ما حملتم وان تصيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين ووعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لهم يختصنهم في الأرض لا يُخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتُخْلِفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِنَصْلِحَ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَوْ نَتَّبِعَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِيَ اُتْبِعُوا لَمَبَدَّلَنَّهُ عَنهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُ يَا رَبُّ لَن نُشْرِكَنَّ بِشَيْءٍ وَمَن كَفَرَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا بحججهن في الامر وما هواهم منا ولا يا ايها الذين امنوا يستأذنكم النبي اذا ملكت ايمانكم لَن يبلغ الظلم منكم سلافا مروا من قبل قرتي فجري واكلين تضعون قيامكم من الظهرة ومن بعد صلاه المنشاه سلاث عمرات لكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيَّ جُنَاحٌ مّن بَعْدِهِمْ وَقُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يَبْلُو نِيَّ اللَّهُ نِعْمَ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عليم حكيم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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ حَرَجٌ أَيٌّ مِمَّنْ وَاَن يَسْتَحْسِنَ طَيْرًا لَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَحْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَاءَ إِنْ تَسْتَحْلِفُونَ بُيُوتَكُمْ أَوْ بُيُوتَ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتَ أُمَّهَاتِكُمْ او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعلامكم او بيوت اعلامكم او بيوت عماتكم او بيوت أو بيوت خالاتكم او بواب في خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او استات فان دخلتم بيتا فسلّموا على ساكنيه فُتْحِيَكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَسَلَامٌ كَذَلِكَ يُدْخِلُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ न भूत्त्वास्य لَنَسْأَلَنَّكَ لِبَخْتِ شَأْنِكَ تَسْأَلُ لِمَنْ شِرْكًا مِنَ الْمَوْثُوقِ لَهُ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ رفور رَحِيمٌ وَكَرِيم فَادْعُواْ دُعَاءَ أَرْوُشِ لَـيْ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ان يحذر الذين يطالعون عن امره ان تصيبهم فتنه ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم انا ان لله ما في السماوات والارض هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم